موسوعه النابلسي للعلوم شريك الاسلاميه ا س ل ا ء الله ك ن تعصى الحسنى وادنى حفيد والخلق خلقك و ا ل ع عبيدك ب د و أ ن ت ا ل ل ه و أ ن ت ا ب ل الرحيم ن س أ ل ل ع ن و ر وجهك ا ل ذ ي منع أ ك ا ن أن عوشك ت ج ع ل ن ا ج م ي ع ا في ه ا ل ل ل ي ا س م و ي ن الله ا ل ح س ن ا ت موسوعه ا ل ن ا ر ر يا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ن س أ ك ل ج ن ن أ ك ل وَيَا رَجَابَنَا إِذَا ق َ ط َ ع َ ت ِ ا ل ْْ أ َََ س ب ا و ح ِ ي ن َََ ب ي ن ا و َ ب ََ ي ن ا ل ْ أ َ ه ْ ل و َ ا ل ْْ أ ََ ا ب بَابَكَ َ نَطُرُقُ ََ ن و س ْ ت َ م ْ ت ِ ر ي ه فان ضع طغتنا فلا حول ولا قوه يا حليما على من اعصاه يا قريبا من اندعاه يا, يا مجيب دعوه مضطرين يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقه ا ا غ ف ر اللهم اغفر اللهم ا غ ا ل ل م ي ع ل م ه ا ا ل ن ا س اللهم ا س ت ر ا م ا غ ف اللهم اغفر اللهم اغفر ض و ي و م ا ل ع ر ض ع ل ي ك ل ا ت ف ر ح ن ا ع ل ى رؤوس ا ل أ ش ه ا د ي ا رب ا ل ع ا ل م ي ن ي ر ا ل ل ا غ ف ل ا ل صلى الله عليه و س ل م و ا ت ب ع ا ا ت ل ل ه م ي ا ر ب ن ا ويا س ي د ن ا ل ا تخرجنا م ن بيتك ه ذ ا إ ل ا وقد ذنوبنا غفرت س ت ت غ ب ن ا واعتقت ر ي ه يا ذا النابلسي ج للعلوم الاسلاميه موسوعه م النابلسي للعلوم م ر ي الاسلاميه الجلال و شركه الهدى أ م و ا ا ت ل ل م وقف و ل ل ا ي ا ل ل ه م وقف و ل ل ا د ي ع و ل ي و ا ل د ي ن ا و ر ح م م كما ه ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل الشرك أعداد الدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اعذنا ل ا منهم و ذ ر ي ا ت ي ن واستر ع ي و ل ا م و ا ل س ل م ي ن ف ي كل م ك ا ن يا ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ه م آمنا في ل أ و ط ا س و ر ع د و ب ه م و ا اللهم ر د ن ا إ عيوبهم